كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات عبدهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواء 119. وعند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون 110. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون 111. فإما تفطفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم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 وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خانَ مِنْ قَبْلُ فَانْكَلَ مِنْهُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا